Sí! ¡Sí, مش و عمالي ده أرمت لو مخك يابني ده ايه عالتينة كده كده تتخرمت تغطر و انت ده رضيب و انت اكفت كده في الموزير <تصفيق> يا اعساء <أعزائي> النجاح <تصفيق> <تصفيق> مش معنا تهديد ولا اي بيصلح ولا صح ولا عواديه لا رودي الوش انت قدام ودرك القائد على الملاح المنطرار بمحاربين اوعى تيجي على يا عشان ابو الحسن حو ابو الحسن هتقيوش واحنا نفركش